بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحما فكم بذلا من رأفة ولطافة وكم منحا وقت احتياجك من نعمة وأمك كم باتت بثقلك تشتكي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 بِبِرِّهِ مَا فَالأَجْرُ فِي ذَاكَ وَالرَّحْمَنِ قَدْ ضَلَّهُ أَلَّا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ حَتَّى فَيَا وَيْحَ شَخْصٍ وَغَيْرِ خَالِقِهِ أَمَّا وَأَوْصَاكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ فَبَالِغُوا ببِِّهِ مَا فَأَجرْ فيِي ذكَ وَ الرَّحْمَا قَضَ اللهَّهُ أَلَّا تَابُدُ غَيرَهُ حَتماع فَيَا وَيحَ شَخْ وَيرَ خَالِقِهِ أََّ وَأَوصَكُم بِالْوَالِدَنِ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 بِبرِِّهِمَا فَأَجرُْ فيِي ذكَ وَر الرَّحمَا قَضَ اللهَّهُ أََّ تَابُدُ غَيرَهُ حَتمَا فَيَا وَيحَ شخصٍ وَيرَ خَالِقِهِ أَمَّا وَأَوصَاقُمُ بالِالوَالِدَيْن فَبَالِغُ بِبِرِّهِ مَا فَالأَجْرُ فِي ذَاكَ وَالرَّحْمَنُ قَدْ اللَّهُ أَنَّ تَعْبُدُوا غَيْرَهُ حَتَّمَا فَيَا وَيْحَ شَخْصٍ وَيْحَ خَالِقِهِ أَمَّا وَأَوْصَاكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ فَبَالِغُ ببرهما فالأجر في ذاك والرحما قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص وير خالقه أما